بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسب الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْيَوْمَئِذٍ إذا مَنْ ربه فأكرمه ونعمه فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُا وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّ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 خلق صفا صفا وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم اذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أَبْسُو الْمُقْبَى إِنَّ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي